إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل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 ذل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر و اني لا ظنك يا فرعون مذمورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا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 الذيذ نَأُوت العِلْمَ مِنْ قَبِلِهِ إذَا يُتْلَ عَلَيْهِ يَخُِّونَ للِأَذقان سُجدَا وَيَقولُونَ سُببحانَ رَبِّنَ إِ كَانَ وَعدُ رَبِّنَ لَ مَفول وَيَخُِونَ للِأَذطانَ بكُونَ وَيَزيدهمم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 ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كَبُرَتكَلِمَةً تَخرج مِنْ أَفْواهِم إ يَقُونَ إللاا كَذِبَا فَل عَكَ بخِ نَفْسَكَ على آثَارِهِمْ إِللاام يؤمنِنوا بِهذَا الحَدثِ أَسَفَ إ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 ان افتروا على الله كذبا واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشغل لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم, ويهيئ لكم من امركم مفرقا